والله هو علم ما نقول وكيل واعدتكم باحد الله وميثاقه واسماؤه المقتسه كلمات الله التامه وبعثه وسلطانه وجبروته وطاعته في خلقه وعظمته وعرشه وكرسيه واروه وسماواته وجنته وناره فخ لسليمان بن داود عَلَيْهِ السلام ألا يخالف عهدك ولا ميثاقكم ولا عما ينزل الله إليك من أسمائه المباركة الميمونة المقدسة ألا يعود بشيء مما عصيتك بعهده يومنا هذا وذلك اليوم من أوله إلى موتها فذكروها هذه الأحد وهذا اليوم الذي عاهد بنبي الله بيننا وبينكم كفيله ووكيل وهذه يطالبكم منكم أن أنتم منكم أن أنتم خلفتم الأحدى من بني آدم وبنات حوى أو يخالف أحد من جيشكم على أن تأخذوه على بريته فأخذيتم بذلك وقلتم سمعنا وطعنا لهذا الملك المسلط علينا وبخاتم السحر التي سخر لنا لها وأقررنا بذلك فيفطوس ومبوس وأوبوس وأوبوس ولستين آبس فإني خلفنا أحتك وأثره في جميع بني آدم وبنات حوى فأنت في علمينا ومن ديمائنا وأشعارنا وأبشارنا لحومنا عندك ولا يعرفك من بعدنا وبأحدك باختمة سليمان ابن داود عليهم السلام على الجن والشياطين من الإسلام على الجن والشياطين والغيلان السحرات وأم الصبيان بحرمة الآيات هذه العهد وللتعبة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم